قال إنها صحبة النبي أخطر صحبة في التاريخ لكن يبكي فرحاً, يبكي فرحاً لأنه سيكون مع حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أنت نور العين سيد التارين نور العين سيد هذه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 يقع تقع السهام على رقبته وعلى فدره حتى لا تقع على النبي يقول نحري دون, نحرك, نحري يا دون نحرك يا رسول الله رقبتي, قبل رقبتك, رقبتي رسول الله. قبل رقبتك يا رسول الله أموت دونك يا, أموت رسول, الله. دونك يا رسول الله نحري, دون نحرك, نحري رسول الله. دون نحرك يا رسول الله يا رسول الله خف برأسك لا يصيبك سهام القوم ولما راه أبو دجان رضي الله عنه لما راه من بعيد ركض إليه وترت جسمه على النبي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 فجوا كل راج كاشف الظلم أن عباد الله. ولما سئل أحد الصحابة وهو مصلوب وهو مصلوب في مكة يريدون قتله قال وأحب أن تكون في بيتك ورسول الله هنا مكانك قال والله لا أحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله يصاب بشوكه. أيها المجانين ماذا تقولون؟ لا أن يصاب بشوكة وأنا مهنا بين أولادي وأطفالي وأهلي. من الأزمات يغمرون شعور أنني سبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أن تسبو من الأزمات.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 من يعيد القدس لرحاب الله والله والله. لو لم يكن هذا النبي بيننا،, بيننا لكنا اليوم نعبد الحجر والصنم وشجر أليس كنا لكنا اليوم ندفن بناتنا في التراب لكانت النساء اليوم تورث, تورث مثل المتع لكنا لا نسوى في الأمم حتى حتى تتراب لكن الله بعثه فينا نصره حاسم فالغد القادم نصره حاسم يا أبا القاسم يا حبيب الله نسيه بآبائنا وبأمه وبوظائفنا وبأموالنا هذا أحقر من الأم والأموال يا رسول الله يا حبيب الله, يا الله, يا حبيب الله, يا الله, يا الله والله عز وجل يقول لنبيه لا تحزن إنا كفينا كالمستهزئين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 أين أحباب الم أين الذين يقولون نحبك يا رسول الله <تصفح> أنا الذين يرجون شفاعته يوم القيامة <تصفح> أين أتباع محمد, <تصفح> أين, أحباب محمد؟, أين, أحباب محمد؟ <تصفح> أين الذين يقولون نحبك <تصفح> يا رسول الله أنا الذين يرجون شفاعته يوم القيامة قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي <تصفح> <تصفح> www.bedSALEども расскاءالإسلام <تصفح> <وذكر تصفح>